بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن أنفال قل أنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزء كريم كما أخردك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينسلون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى طَائِفَتَيْنِ أَنْهَاهَ لَكُمْ أَنْهَاهَ لَكُمْ وَتَمَدُّونَ عَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ لِقَطِلَ الْبَاقِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْوَدْرِ